فخلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضرة فخلقنا المضرة عظام فكسون العظام لحم ثم أنشأنه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن 114. بعد ذلك لميتون 115. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 116. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 117. وأنزلنا من السماء ماء بقدر 118. فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 119. فأنشأنا لكم به جنات من مخيل واعلاب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء أتبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأعوام لعذرة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 إِلَٰهٌ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ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 قال رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارتن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 أَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ أَنَّ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَزِلْنِي مُزَلَّمُ بَارَكْ وَأَنْتَ خَيْرُ المنزلين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 الَّوَمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَائِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ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 ما قليل إلا يصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم لهم غثاء، فبعد للقوم الظالمين، ثم أنشأ من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 115. ثم أرسلنا رسلنا تترا 116. كلما جاء أمة رسولها كذبوه 117. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 114. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 124. وكذبوهما فكانوا من المهلكين 125. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 126. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا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 124. كل حزب بما لديهم فرحون 125. فذرهم في غمرتهم حتى حين 126. أن ما نمدهم به من مال وبنين 127. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 124. ومن دون ذلك هم لها عاملون 125. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تكصون مستكبرين به سامراء تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَعْتَأبَ أَوْ الْأَوَّلِ؟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 112. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 113. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 لَكَوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 124. وعالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 125. قل رب إما تريني ما يوعدون 126. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 127. على أن نريك ما نعدهم لقادرون.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 مل صالح في تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورايح برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أسب بينهم يومئذ.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 114. ألفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 115. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضار 117. أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 119. إنه كان فريق من عبادي يقولون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 114. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 115. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قَالَ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم